قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْ شَاءَ دَائِنًا قُلِ اللَّهُ شَيْءٌ بَيْنِي وَثَيْنًا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِذَةً أُخْرَى فهم لا يؤمنون ومن أظلم إنه لا يفلح الظالمون وعوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركون thank you أَمْ حُرِّقَ كَيْفَ كذَّبُوا عَلَىٰ أَن فِيهِ وَطَنٌ لَّعَنَهُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءواك يجادلونك 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. أَلَمْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَأَنَّهُمْ